هذا الحجر العلمي المبارك ومباشرة من رجل الزهرة هذا الحجر الذي عقد بمناسبة حتى الخاص لكتاب من الكتب المقررة للدراسة عند طلبة العلم في هذا المنفجد الكريم وهذه المدرسة المبيلة خير ما نبدأ به ايات بينات من الذكر الحكيم يتلو علينا الطالب عبد الرحيم بيضون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانحكم بينهم بما امو ان الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فَإِرْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَتَحْسَبُ الْإِنْجِيلَ يَأْتِي بِغَيْرِهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اي حق من قوم يوقنون يا ايها الذين امنوا لا تفتقد يموت والنصارى اويا بعضهم اولياء وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَذِلُّ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ فَتَوَلَّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِغِلٍّ نَّرَضُوا يُسَالِحُونَ يسارعون فيهم يقولون مقشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أوامر من, من عنده فيرسل مَا أَعْلَمُ عَلَى مَا أَتُوفِئُ أُحْسِبُ إِنَّهُم نَادِمِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ آمَنُوا آهَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جهد جهز أيمانهم إنهم لنعكم حدقة عمالهم حدقة عمالهم فأصبحوا خافرين يا أيها الذين آمنوا آل يَغْتَرِدُ مِنْكُمْ عَنْثِي مَنْ يَغْتَرِدُ مِنْكُمْ عَنْ ذِكْرِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بقوم يحبهم وَيُذِلُّونَ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَهُ وَلَا ذٰلِكَ يَفْعَلُ اللّٰهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمنوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والذين آمنوا فإن حب الله يوم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتقدوا الذين فَاعْبُدُوا دِينَكُمْ وَاذْهَبُوا وَلَا إِلَهَ وَاذْهَبُوا وَلَا إِلَهَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ تقول الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتموا إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ونعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا, من إلا أَن آمَنَّا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاِنَّاۤ اَثَرْنَا كُلَّ ثَاتِفُوْن ۙ اُرْهَالُوْنَ ابْئُكُمْ بِشَدٍّ ۙ ذٰلِكَ مَثُوْبَةٌ عِنْدَ الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شرهم مكانا وأضد عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به لذي سما لَا يُنَاهُ مُرَكَّبَانٌ وَلَذَّهُ عَنْ قَوْلِهِ مُلِثْ أَنْ قَوْلِهِ مُلِثْ مَا وَأَكْلِهِ مُسُحْ لَغِي وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَذُوبُ اللهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْهُمْ ذِهِ وَلَّتْهُمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَابُ نَذُوبُ قَتَانِيُمْ ذِكْرًا wala khiâm minh vùng xin lấyà vì cao cùng quay na tay na vuda wa وَا إِلَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُل لَّن مَّأْوَانا إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ الدِّينُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَيَسْعَوْنَ فِي وَلَوْ انَّ اهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ Hà lao anh la mô à quá mộttà đãà anh như chỉ la mà thì lại lấy mẹoấ لا اكانوا من فوقهم ومن تحتهم او جوارهم ان هم امه وكثير منهم ساان لا يعملون الله عظيم. اعطي الكلمة الان الشيخ ابو اسامة على يده تخرجت هذه الازهار المتفتحة اللي يتفضل اشكوه. <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم اخلو ما اسم هاد المحل هادو هاد المحل هادو هادو هادو هادو هادو هادو تزاحموا إخواني جزاكم الله في تقدموا تقدموا إخواني الله جزاكم في رأس ما أمامكم من فرق ما يخجزكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه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 وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار أيها الإخوة الكرام في البداية أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة إخواني الكرام إن لساننا عاجز كل العجز عن وفائكم حقكم من الشكر والترحاب فإننا مهما اخترنا العبارة وتحريناها في الترحاب بكم فأنتم معشر الإخوة والدعاة تستحقون أكثر من ذلك كيف لا وأنتم النخبة الطيبة وأنتم دعاة التوحيد والعقيدة وأنتم حملة الرسالة في هذا العصر وفي هذا البلد المسلم وأمال الأمة وخصوصا الشباب منوطة بكم لذا فأنتم إخواني فأنتم إخواني الشيوخ والعلماء والدعاة تستحقون كل مدح وتنويه لقيامكم بما عليكم من المسئوليات والواجبات عاننا الله جميعا وأعانى كل الدعاة في العالم على القيام بذلك خير قيام أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات معشر الشيوخ والعلماء والدعاة وطلبة العلم باسم طلبة العلم في هذا المسجد وباسم اهل هذا الحي حي الزهارة وباسم الاخوة المسؤولين في المسجد وباسم الاخوة المهيئين لهذا الحفل الصاهرين عليه باسم هؤلاء جميعا احييكم وارحب بكم فاهلا وسهلا ومرحبا بكم اخوان الكرام فقلوبنا لكم مجلس وأجفاننا لكم فراش فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام كلكم يعلم مناسبة هذا الحفل ومن لم يعلم فليعلم فإني قائل الله أقول ومن لم يعلم مناسبة هذا الحفل فليعلم فإني قائل الله إن مناسبة هذا الحفل هي هو أن طلبة العلم أو هي أن طلبة العلم في هذا المسجد ختموا كتابا من الكتب المقررة في الدراسة ألا وهو الكتاب العظيم المعروف في الأوساط العلمية وبين طلبة العلم بألفية بن مالك أو بالخلاصة وصاحبها هو الإمام الحجة جمال الدين ابو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن مالك الطائي النسب الاندلوسي الاقليم الجيان المنشأ الدمشق يببار المترفى سنة اثنتين وسبعين وستمائة هجرية وله من العمر خمسة وسبعون سنة وكتابه هذا وكتابه هذا من أعظم الكتب في النحو والصرف إن لم يكن أعظمها إطلاقا قال فيه بعض أهل العلم أي في هذا الكتاب وهو يمدحه خلاصة النحو لا أبغي بها بدلا مستغرقا درسها في كل أوقات قد جمعت لب النحو مختصرا نظماً بديعاً حوى جل المهمات كل ابن مالك إني قد شغفت بها لم يأتي مثل لها ولا ياتي وها أنا أسأل الرحمن مغفرة له تبوئه في خير جناتي وقال فيها صاحبها ابن مالك عليه رحمة الله يقول في ألفيته وخلاصته وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجزي وترسط البذل بوعد منجزي وتقتضي ربا بغير سخطي فائقة ألفية بن معطي نعم إخواني الكرام وأريد أن أقف مع هذا الإمام وأريد أيضا أن أقف وقفة مع هذا الكتاب. هذا الكتاب هذا الإمام كما سمعتم هو جمال الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن مالك عليه رحمة الله الطائل في نسبه والأندلوسي في إقليمه والجياني في منشأه والدمشقي في داره كان هذا الإمام عليه رحمة الله كان إماما في النحو والتصريف أربى فيهما على العلماء المتقدمين وكان حافظا للقراءة وعلانها والتفسير والحديث وكان أحفظهم للغة العرب حتى وضعت له الفاظ مهملة واخرى مستعملة وميز المستعمل من المهمل وكان حريصا على العلم حتى روي أنه حتى روي أنه خرج في رحلة مع طلبة العلم من أجل فرجة فلما وصلوا الى الموضع, الى الموضع الذي ارادوا بحثوا عن الشيخ فلم يجدوه فبحثوا عنه ولم يجدوه الا منكبا على اوراق يطالعها خاليا عن الناس وهذا يدل على حرصه على المطالعة والمراجعة والحفظ واتقان العلم فرحمه الله رحمة واسعة وهذا الإمام محمد بن مالك له سيوخ عدة ومنهم الإمام بن يعيش والإمام بن عمرون والإمام ثابت بن خيار والإمام بن حاجل أو بن الحاجل ومن تلاملته الإمام بن النحاس ومحي الدين النووي وولده دبر الدين وأيضاً الإمام ابن أبي الفتح ومن مؤلفاته عليه رحمة الله الكافية وشرحها والعمدة وشرحها وكمال العمدة وشرحه والتسهيل وشرحه ولامية الأفعال إلى غير ذلك من المؤلفات التي ألفها وكتبها هذا الإمام عليه رحمة الله وعلى رأس إخوان هذه المؤلفات المشهورة والمعروفة عند العلماء وطلبة العلم الألفية أو الخلاصة والألفية هي أرجوزة ضريفة جمع فيها صاحبها خلاصة علم النحو والتصريف مع الاشارة الى مذاهب العلماء وبيان ما يختاره من الاراء احيانا فقد اقبل عليه الناس من العلماء وطلبة العلم واعتكفوا حولها في جميع الاقطار ووجدوا فيها طعامهم الشهية اللذيذ وناءهم العذب الزلال وضالتهم الشاردة التي تطلب فأخذ منها أو فأخذ منها كل جانب ما يحتاج العلماء بالتدريس والشرح والتعليق والبحث والبيان وطلبة العلم بالحفظ والتعليم والاستفادة والتكوين وكسب الملكة فمن العلماء الاعلام الذين شرحوا هذه الالفية الامام ابن هشان عليه رحمة الله ومنهم الامام عبد الرحمن ابن صالح المكودي المغربي المتوفى ببدينة فاس سنة واحد وثمانمائة الذي سقه كما يقول اهل الاهل العلم ان يقال فيه الى قالت هذاني فطبقوها فان القول ما قالت هذاني ومن العلماء الذين اهتموا بهذا الكتاب وشرحوه ابو الحسن محمد او علي بن محمد الاسموني ومنهم جلال الدين السيوطي ومنهم شمس الدين الخطيب ومنهم بدر الدين ولد الناظم ومنهم بدر الدين المراضي ومنهم زين الدين العيني وغيرهم كثير رحمة الله على الجميع وأما اقبال طلبة العلم على هذا الكتاب فما من طالب علم إلا وهو يتغذى على مائدة هذا الكتاب بل ما من مدرسة تُدَرَسُ فيها العلوم الشرعية تُدَرَسُ فيها العلوم الشرعية وقواعدها إلا وتجد هذا الكتاب هو المُعتمد في الدراسة وفي مدة النحو بالخصوص ولم يكن إخواني إقبال هؤلاء العلماء وطلبة العلم على هذا الكتاب إلا لما فيها من المعاني ومن القواعد ومن المسائل العلمية التي قد لا توجد في غيرها إخواني الكرام أقول فهذه هي الألفية وهذا هو صاحبها هذه إخواني هي الألفية وهذا هو صاحبها فحق لنا أن نحتفل بختمها بعدما قطعنا شوطا في الاشتغال بها فهذه هي حفلتك ايتها الالفية نعم هذا هو حفلك ايتها الالفية وهذا هو ميدان التنويه بك يا, يا ابن مالك يا شيخ كل طالب يا شيخ طلاب العلم فرحمك الله رحمة واسعة واسكنك في اعلى درجات جناته آمين وجميع المسلمين ثم إخواني الكرام أريد أن أقول للذين لم يقتنعوا بهذا السبب إذن فإني بينت سبب هذا الاحتفال وهو أننا نحتفل بمناسبة ختامنا لهذا الكتاب الذي هو معتمد عندنا في الدراسة كما هو معتمد في كل مدرسة علمية في ربوع المغرب كلها بل أقول في جميع أقطار العالم الإسلامي لكن ربنا يبقى هناك إشكال ولم يحصل لاقتناء بهذا السبب أقول لهؤلاء الذين لم يقتنعوا بهذا السبب وظلوا وربما يبيتون يطرحون العشرات من علامات الاستفام لماذا وكيف الى اخره اننا لم نأتي ببدعة مخالفة وغريبة عن عادات بلادنا اقول لم نأتي ببدعة واقصد بالبدعة اللغوية لم نأتي ببدعة مخالفة لعادات بلادنا بل اننا فعلنا ما وجدنا شيوخنا وشيوخ شيوخنا ومن قبلهم يفعلونه فعلنا ما وجدنا اسلافنا في بلادنا هذا يفعلونه نعم اخواني قد جارت سنة المغاربة ومرة اخرى اقصد بالسنة السنة اللغوية وطالب العلم يعلم ما المراد بالسنة اللغوية قد جارت سنة المغاربة في المدارس العلمية الحرة العديقة على الاحتفال بختم هذا الكتاب والتنويه فيه بالعلم والعلماء وطلبة العلم وكل من له ادنى مشاركة في طلب العلم يعرف هذا ويعرف هذا الاحتفال نعم كل المدارس كل المدارس تحتفل بختم هذا الكتاب وإن اختلف شكل الاحتفال أو إن كان شكل الاحتفال يختلف من حين لآخر ومن مدرسة لأخرى ومن طلبة لآخرين وأحرى من مدرسين لآخرين نعم أيها الإخوة الكرام بل إن العلماء في المدارس العلمية في هذا البلد المسلم يحتفلون بكل مناسبة علمية لذا نجد في المدارس الكبرى العتيقة التي عهدنا منها ان تخرج العلماء والفقهاء والمفتين كالقرويين وجامعة وجامعة ابن يوسف بمدينة مراكش وايضا القرويين في مدينة فاس جرت العادة عند المدرسين في هذه المدارس انهم يحتفلون بختم صحيح البخاري كما يحتفلون بختم موطأ الامام مالك عليه رحمة الله كما يحتفلون بختم الشفا للقاضي عياد عليه رحمة الله كذلك بل اخواني أريد أن أقول لكم ما هو أكثر من هذا أن الاحتفال بالمناسبة العلمية يختلف من طرقة إلى أخرى فإذا كان العلماء وإذا كان طلبة العلم يحتفلون بختم مثل هذه الكتب كطاريح البخاري وكأموطأ الإمام مالك وكالشفة للقابعيات وكألفية المنالك فإن العامة في البوادي وفي القرى بل حتى في المدن يحتفلون بالطفل اذا ختم القرآن لأول مرة ولهم عادات يقومون بها من التنويه ومن التشييع لخفاض القرآن ولتلامذة القرآن فيعقدون حفلات ويجمعون المسلمين ويجمعون الكبار والصغار ويجمعون الشيوخ والعلماء بل يجمعون الرجال والنساء احتفالا بما فضلنا الله عز وجل به بعد الإيمان بالله تعلمون إخواني أن الله فضلنا أولا بالإسلام وبالإيمان فلا تصديل ولا عزة إلا بالإيمان وبعد ذلك فضلنا الله عز وجل بالعلم إن لم نقل العلم هو طريق الإيمان فنظرا لأهمية العلم ونظرا لقيمة العلماء في صفوف هذه الأمة وفي هذه وفي واقع هذه الأمة نظرا لأهمية ذلك جارة العادات وما أحسنها من التنويه ومن الاحتفال بهذه المناسبات العلمية اخواني الكرام حتى لا اطيل عليكم وقد اطلت اطلب من الشيوخ ومن الدعاة الذين سيشاركوننا بكلماتهم في هذا الحفل العلمي المبارك ان يصبوا بكلماتهم في هذا المصب وينحوا بها في هذا المنح واعتذروا للشيوخ, للشيوخ الذين لم تُعطَ لهم الكلمة ولم يصل لهم دورها لكفرتهم ولديق الوقت أما عن كفرتهم فاللهم زدنا ولتنقصنا وأما عن بيق الوقت فاللهم ارزقنا البركة فيه يا رب العالمين كما اعتذر اخواني اعتذر لإخوة الكرام ان فقدوا بعض الشيوخ اعتذر للاخوه للاخوه جميعا ان فقدوا بعض الشيوخ في هذا المجلس وفي هذه الحفله فلا تفهموا اخواني اننا اهملناهم بل قمنا بواجبنا في دعوتهم لكن اعتذروا وما علينا الا ان نقبل عذرهم او اعذارهم وهذا من حقهم علينا ومن ادائنا لواجبهم واحترامنا لهم ومن الذين دعوناهم فاعتذروا الشيخ سي مصطفى البحياوي حفظه الله ومنهم الشيخ سي محمد الجردي الله ومنهم الشيخ سي محمد حمام حفظه الله ومنهم الشيخ سي الامين اقلعي الله ومنهم الشيخ سي محمد القفطي حفظه الله فكل هؤلاء الشيوخ دعوناهم فاعتذروا فقبلنا عذرهم والشيوخ الذين دعوناهم فنبوا الدعوة وشرفون بحضورهم فهاء أنتم ترونهم أمامكم وسيتفضلون أمامكم لإلقاء كلماتهم ولنستفيد منهم جميعا إخواني الكرام جزاكم الله عنا أحسن الجزاء إخواني الكرام لم يرق لي إلا أن أعطي الكلمة للأخ الكريم والصديق العزيز المدير لهذه الجلسة ليقدم لنا الشيوخ والدعاة لإلقاء كلماتهم ولنستفيد منهم حفظهم الله جميعا وأريد أن أنصح نفسي وإخواني بما أوصى به سيدنا الحسن البصر رحمه الله بما أوصى به ابنه حيث قال يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرس منك على أن تقول إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرس منك على أن تقول وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت نعم إخواني الكرام وقبل أن أعطي الكلمة للأخ أجدد الترحاب مرة أخرى لجميع الإخوة والأخوات وأحرى بالعلماء والدعاة وطلبة العلم وأكرر لهم إن لساننا عاجز كل العجز عن وفائكم حقكم من الشكر والترحاب فمهما قلنا في جنابكم فأنتم والله ثم والله تستحقون أكثر من ذلك لكن كما يقال أو كما يقول القائل ما لا يمكن يمكنكمه لا يترك جله وأقول ما لا يمكن جله لا يترك بعضه وفي الختام أقرأ عليكم أبياتا شعرية قالها شيخ من شيوخ الإسلام وهو يرحب بشيخ آخر مع بعض التصرف مني أقول مخاطبا للإخوة جميعا وللشيوخ وللدعاة وللعلماء ولطالبة العلم أقول لهم ضيافتنا لكم يا ورثة أحمد دموع من محبتكم تتجدد ضيافتنا لكم يا ورثة احمد ضموع من محبتكم تتجدد فرشنا, فرشنا الساحة يا شيوخ ورضا كفعل الاوسي من نصر محمد فرشنا الساحة فرشنا الساحة يا شيوخ ورضا كفعل الاوسي من نصر محمد سقين الأرض يا دعاة عطرا كفعل الأنصار من نصر محمد فإن داقت بكم مجالسنا وبالفعل إخواني داقت بكم وهي ضيقة فإن داقت بكم مجالسنا فهيا فقلوبنا لكم بصاط عسجد فإن داقت بكم مجالسنا فهيا فقلوبنا لكم بساط عسجد على الأجفان على الأجفان نحمل خير وفد وفد العلماء وفد الشيوخ وفد طلبة العلم على الأجفان فأنتم تعلمون الأجفان يعني الشفرين بالعين فالعلماء فوق أعيننا وفي وسط أعيننا وفي وسط قلوبنا على الأجفان نحمل خير وفد ونرفع مرحبا في هذا المسجد على الأجفان نحمل خير وفد ونرفع ونرفع مرحبا في هذا المسجد ونحن يد على الأعداء نرمي عقاء معاقلهم بقل إياك نعبد ونحن يد على الأعداء نرمي معاقلهم بقل إياك نعبد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعطي الكلمة للأخ الكريم وسامحوني جزاكم الله خيرا أحبابي الكرام أقول قرة أخرى هنيئا أكم بهذا الحفل وبهذا اللقاء وأقول لكم سموا الخياطي مع الأحباب ميدانه ورحبوا الفلاة مع الأعداء ديخوا فاصبروا جزاكم الله خيرا أعطي الكلمة ل... لزهرة متفتحة من هذه الأصهار فهو الطالب الذي تخرج هذه السنة وهو طالب في نفس المسجد فليتفضل اسمه محمد بن نخلة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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بادئ ذيبت أرحب بالإخوة الحاضرين عامة وبالعلماء والمشايخ والدعاة إلى الله تعالى خاصة فحياكم الله وبياكم في هذا الحكم الكريم في هذا المجلس العظيم الذي تحضره ملائكة رب العالمين وتحفوه بأجنحتها في هذا المجلس الذي تنزل فيه السكينة في هذا المجلس الذي تنزل فيه السكينة وتغشاه الرحمة في هذا المجلس الذي يذكر الله حضاره في ملأ عنده ولقد تكلم الإخوة فيما سبق عن جانب مهم في حياة المسلمين ألا وهو جانب العلم وكان تدخلهم ممتعا جدا وأنا بدوري أضيف بعض الكلمات إلى كلماتهم عن هذا الموضوع بالذات لأن المقام يقتضي ذلك لعل النفوس تتحرك والهمم تتقض فإن الأمة تشكو قلة روادها فإن الأمة تشكو قلة روادها حملة دينها هذا من جهة ومن جهة أخرى ستكون كلمة هذه الحيز الكبير منها موجه إلى أهل العلم والدعاة إلى الله تعالى وإلى الأمة عامة أبدأ فأقول اعلموا أيها الإخوة أن العلم شرف للإنسان أن العلم شرف للإنسان وفخر له في جميع الأزمان فهو العلم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء وإن أتيت لجود في ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء ففوز بعلم تعيش حياً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء وقال غيره العلم أسرب شيء قاله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلاً دعلم العلم يا أخي وعمل به فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل ولا علم بدون عقل فهما متلازمان لا يختبقان بهما يستطيع الإنسان أن يفرق بين النافع والضار وبين الحسن والقبيح والمحظور والمباح فالعقل إذن دليل العلم ولذلك قيل العلم خليل والعمل قائده والعقل دليله والصبر أمير جوده ثم إن فضله لا يعثم ان فضله عظيم لا يعرف قدره إلا من عرفه حق معرفته ويقيل في فضله هذا الحديث الذي رواه الالبان وابو داوود والترمذي وابن حبان في صحيحه وابن ماجه وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله لهم طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيثان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكث وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا ذرهما إنما ورثوا العلم فمن اقبده أخذ بحظ وافر بشكر الهه وتتبع رضوانه ان الاله يحب كل ك فخو... ان الاله يحب كل كثوري وغبل كفك انت خط دار نها خيرا تخلفه بدار غروري فجميع فعل المرء يلقاه غدا عند الالتقاء كتابه عند الالتقاء كتابه المنشور وهذه كلمه الثانيه وهي من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام المسلم من حديث أبي رقية تميم بن, أوث بن أوثم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله, قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حيث أن النصيحة لا تسقطه ولو سقطت الأعمال كلها في بعض الأحوال كما قال ابن رجب, ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم وانظروا أيها الإخوة إلى قول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينصقون حرج مذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم فسماهم الله مسلمين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم أيها الإخوة إن مما يفرحنا ويثنج صدورنا أن نجد بين أظهرنا من من ينير الطريق للسالكين ومن يزيل العقبات عن طريق العاجزين ومن ورثهم الله تركة الأنبياء والمرسلين إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ومن رفعهم الله على من سواهم بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن قرض الله على الناس سؤالهم بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتوا لا تعلمون ومن قرن الله شهادته بشهادتهم وشهادة الملائكة بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهنا يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية تحت تفسير هذه الآية وهذه خصوصية عظيمة, وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام وإن مما يضعق الأمة الإسلامية تمزق كيانها وتفرق كلمتها وذلك ناتج بالدرجة الأولى عن تفرق كلمة علماء المسلمين لأنهم دائما في مقدمة الصف والأمة تتبع لهم ولأنهم هم الذين يحملون شعلة الحق إلى الناس فإذا غاب الحق ظهر الباطل نعم لقد ظهر الباطل, و... لقد ظهر الباطل وتغى وتجبر حتى أصبح الحق في نظر الناس باطلا والباطل حقا فها اليوم فها اليوم يسمون علماء السنة المتطرفين والجهاد ارهابا دولية والجهاد ارهابا دولية والبراءة من المشركين تشددا في الدين والحجاب, والحجاب اهانة للمرأة والتمسك بالأثر رجعية وظلامية ويسمون حكم القوانين الوضعية الوضيعة تفتحا على العالم الغربي والرجعه حريه والعريه تحريرا للمراه والخمر منشطات وحب الكافرين تعايشا ولولا بيض الحمار فيها ذخ الذي قال قال الناس يا لك من حمار يريدون من وراء ذلك ما قاله الله عز وجل واد كثير من اهل الكتاب لو يردون من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وما قاله الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا ولو غفروا بي ساعة فلهذا حذرنا ربنا عز وجل من اتباعهم واحتفاء أثرهم فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمالكم كي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم لكن قضى الله وقضاؤه نافذ في عباده أن يتبع الساقطون من هذه الأمة أفر الكافرين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب الذي الذي دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ومن المعلوم اي الاخوات أن, ان هذا ليس اخبارا عن جميع الأمة فقد قالك الله عليه وسلم في مروه الإمام مسلم في مروه الامام البخاري ومسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرة على الحق ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعه فمن هذه الطائفة اذا انها طائفه اهل العلم كما قال البخاري رحمه الله وكما قال قبله الامام احمد عليه رحمه الله لانهم ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين يبلغون هذا الدين للناس كما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين يقاتلون من اجله كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجله وهم الذين يصدون على الاذى فيه كما اصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم أجمعين ولعن من عاداهم ايها الاحوه إذا كنا نرى في هذا الزمان أن لكل حرفه ومهنه نقابه مختصه في شؤون هذه الحرف والمهن فأهل العلم فاهل العلم احق ان تكون لهم او احق ان يكون لا ان تكون لهم قوه ونفوذ في الامه فالرزية كل الرزية أن تجد عالما من العلماء لا يعرف إلا في قريته أو مدينته فقط وهذا ما ينبغي بل الواجب أن يتحرك شيئا ما خارج قريته ومدينته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل فكيف نرضى أن يأتي المنصر من كوريا الجنوبية لينصر أبناءنا وقد نشرت مجلة البيان في شعبان العام الماضي نقلاً عن نشرة الكويت أن الكنيسة البروتستانية في كوريا الجنوبية قررت إرصال عشرة آلاف منصر إلى مغسلة بلدان العالم وقد وقد تمكنت الكنيسة من إرصال خمسة آلاف منصر ينتشرون في ثمان وثلاثين ومئة دولة في العالم نصفهم في آسيا إن هذه الأمة أيها الإخوة مجبولة على حب العلماء لأنهم يبلغون وحي فاطر الكائنات فلذلك تكون الاستجابة سريعة فإذا صنع, كل فإذا صنع كل العلماء مثل هذا فستكون في هذه الخطوة بركات منها أن العلماء يتعارفون فيما بينهم ويجمعون كلمتهم ويسترجعون للأمة عزها باتباع العلماء العاملين وضرب الفتاوى والفتاوى الع... العميله للشرق والغرب وتتكون بحول الله وقوته هذه اول الخطوات في سبيل جمع كلمه المسلمين عامة على كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وبالتالي وبالتالي نقف صفا واحدا لمواجهة الهجمات الصليبية ومواجهه النعارات ومواجهه المعارك القوميه الجاهليه التي يمثلها بعض السفلة الساقطين الذين الذين الذي هو ادنى الذي هو خير وزاغوا عن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها فابني كما كانت أوائلنا ابني ونفعل مثل ما فعلوا ومن اعترض سبيلنا من أدناء اليمين ليني والصالين نقول لهم نقول له كما قال الشاعر أنا من قولي ألا من قوم إذا ما غضبوا اطعم الأرماح حبات القلوب وهم في الثلم كالماء صفا لصديق وحبيب وقريب فيهم فخري وفيهم قدوتي وبهم نلت من العلى نصيب وبفضل الله ربي لم أزل في مراقد عز والعيش الرطيب والعيش الرطيب ليس لي الا المعالي عرب فليس فعلى كاهلها صار الركوبه ان دعا داع الى غير العلى لا تراني لدعاه من مجيب ونكون على الكفر وأهل كما قال جريف عندما اجتمع هو والفرزدق والأخطل في مجلس عبد الملك فأحضر عبد الملك بين يديه كيسا فيه خمسة مئة دينار وقال لهم ليقول كل منكم بيكا في مده نفسه فأيكم غلب فله كيس فبدر الفرزدق فقال أنا القطران والشعراء جربا وفي القطران, وفي القطران للجربا شفاء وقال الأخطل فإن تكو زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء فقال جرير أنا الموت الذي آتي عليكم فليس لهارب مني نجاء فقال عبد الملك خذ الفيس فلعمر إن الموت يأتي على كل شيء وأنا من خلال دعو دعوة هذه وأنا من خلال دعوة هذه لا أدعو إلى مجرد التقارب والاجتماع هذا لا يفيدنا في شيء إنما أدعو إلى الاجتماع على تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى قوله عليه الصلاة والسلام حتى ترجعوا, إلى ج... حتى ترجعوا إلى دينكم والرواية الأخرى لا داعي لذكرها عليها مدار كلامي كله وهي دواء هذه الأمة وأرجو أيها الإخوة وأيها العلماء والمشايف الا لا نتاخر حتى لا يسبق علينا قول القائل اي قضني منبه الساعه فقال أي اف العرب فقال اي اف العرب حال وقت النوم وإن كان هذا يدعو إلى قوميته فلن ندعو إلى اسلاميتنا واخيرا ايوا الاحوه اتوجه بالشكر بعد شكر الله عز وجل باسمي وباسم طلبتي هذا المسجد إلى أخينا وشيخنا أبي أسامة الذي كان يبدل الجهد الكبير من أجلنا وما توقف يوما عن توجيهنا وإرشادنا إلى الحق بالتي هي أطلح وأسأل الله أن يكثر من أنفاله فإن الأمة مريضة تشكو قيلة أطبائها وأتوجه بالسكر كذلك إلى علمائنا ومشايخنا ودعاتنا الذين تشرفوا بالفضور معنا ليشاركون طرحتنا هذه والله أسأل أن يكثر أمثالهم ويجمعهم على كلمة واحدة على حفل الله المتين فما أتوجه بالشكر كذلك إلى الإخوة القائمين على هذا الحفل الكريم وإلى جميع الحضور فنسأل الله لنا ولكم الرشاد أقول ما تسمعون وأستطر الله لي ولكم ولكم المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبرك على محمد وعلى آل وصحبه أجمعين أشكر الطالب النجيب محمد ابن نخلة وقبل ان اعطي الكلمة للشيخ الذي هو غني عن كل تعريف اقدم هذه الهدية النحوية للطلبة قيل ان بعد الفقراء وقف على باب نحوي فقرع الباب فقال النحوي من بالباب قال سائل فقال ينصرف فقال اسمي احمد فقال المحوي لغلامه اعطيه سبويه درهما قال رجل لي سعيد بن عبد الملك تأمر بشيئا فقال نعم بتقوى الله وباسقاطي لي شيء فخسادر رجل الحجاج بن يوسف فانشده هذا هيسانا ببابك قد شم ريحك بابك فقال ويحك لما نصبت أبا هشامة فقال الكنية كنيتي ان شئت رفعتها وإن شئت نصبتها أوفي الكلمة الآن للشيخ الفاضل والذي كما قلت آنفا هو غني عن كل تعريف سيدي الشيخ أحمد الحضري فليتفضى المشكورة علمها وعلمها رجل بخاري عن معاويه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد له خيرا فليحقق هذا الدين الحنيف قرم على أساسينتهم وله هذا الأساس وله هذا الأساس وله دينته الكبرى العلم والتعليم تعلم أن أولئك العلم والله والصطف اللميك والمراجب العلمي هنا اللقين العقيدة التي لا يمكن ان تقبل شكا أو يشتنع معها رايب. وهذا العلم يبدأ بالتعلم التعلم انطلق انبداية هي الكتابة والقراءة ان كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا جمالا فانها فيها نقص وعيب ما تنتقد من كتابه ولا يوم وفينا اصيره في بدر وطائفة مهم ينتج بفداء الذي يفتدها نفسها كانوا أهل كتابة وعلم فأهل رحمة صلى الله عليه وسلم لأن يعلم كل منهم عشرة يكون الفداء في ذلك في العمل وهي لفتة إلى هذا الأمر هو أن نتعلم الكتابة البداية ل المعرفة والبداية قبل ذلك إلى المعرفة الأخرى وهي المعرفة الفكرية وليكنوا الرسل فأولى أن رسول رضي الله عنه أمره رسول صلى الله, الله عليه وسلم لأن يعلم أعرابيا الكتابة والقراءة فصار معه الشوطان الى ان بلغ الى قوله تعالى وَمَنْ يَعْمَنْ يُفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَنْ يُفْقَالَ يَرَهْ مُشْرًا يَرَهْ تقولوا الرواية قال رجل ابن نسود اعتده الامر اعتده اعتده الامر اعتده اعتده وغادر وانتهده كشفه انما مشروع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له ما كان افق قال صلى الله عليه وسلم جاء فقط فقط راجو ان اصبح فقيهان وفقيهان جدا بلغ الى هذا اليقين لأن من يعمل ومن يعمل كل ذلك لا يخطئ على الله وسيجازي العامل بهذا تمام اليقين لا هو فقط هنا القضية في هذا العلم القليل وتخلط العميون ونحن الآن نتفهم عن علم القرافة والكتابة ومعرفة هذا النحو وذات الصلب ومعرفة هذا الحبيب وثلثاً قاعدة إلى أخذ هذا هو العلم الذي يأصله الآن هذا يبدأ بهذه القضية التي كانت نحو الأمية لكن في الإسلام القضية أخرى إلى جانب هذه اكبر منها وهي ان تكون في, في الامة الامة الفكرية اشتهت في الجهة في الجهة اي هناك امية تعني ان الرجل لا يكتب و لا ورد في السنة وما ورد في السنة وما ورد لكن أقطاع منها قوم يتقي الفكره القوميه هذه التي يعاني منها الان الذين قد اجنوا يكون عليكم بيته في الله القاها في قال ورى منا ان لم منا رجل وامراه المطلوب منه أن يكون على بينة من هذا الأمر أن يسعى جازاً لمعرفة الحق فيكسجع ومعرفة الباطن فيجتنع أن يكون ياقظاً لمعرفة ما ينجدر للإسلمية وما يحاكم ضدهم في الخساء والعلم أن يكون معتزاً بدينه عاقا عليه بالمراجل يدرك الحق من أول واهلة ويدرك الباطل بالنظرة الأولى يكعد من هذا الباطل ويعتصم بذلك الحق إن الجامعات الأهمة كثيرة وكثيرة في طول بلاد المسلمين عندها وإن المتخرجين من هالك أفيرون يحملون هالك الثقابة ومتعاتلهم فإن في كونهم فعلاً ليسوا أميين فترياً أم هو أميون فترياً إن الذي قال يكفي هذه الرعاية صحيح كان من العلماء الكبار وكان من العظماء في هذا المجال ليس حملة الشهادات وحملة الألقاب العلمية من الأسفل إن لم يكونوا على هذا القدر من الفكر الإسلامي والوعي الإسلامي والعقيدة الراسخة ليس بشيكة هذه الأمة من القضيه التي يرويها ابن هشام رضي الله عنه وعن الخطاب تعطينا بعض البيان لهذه القضيه ده هذا حديث صحيح قالوا انما احمد عمر الخطاب جاء بصحيفه ان ترى فقرأ علي بن الله عليه وسلم فقرأ بذلك وما علم كله ولا من الخطاب على هذا وقعنا فالذي بعثنا بالحق لو أن موسى بن عمران حي لما وسعه إلا أن يفتلعني فلأن أولامة بن الخطار على هذا الأمر وقد يكون الله في الصحيفة حقا لم يحرّف وهو كما أنزل على سيدنا موسى عليه وعلى مبينة السعادة والسلام فقد يكون هذا أفضل ذلك حق الله لا من يتفيه ان اديننا كلها وثقت بنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> موسى عليه الصلاه والسلام الذي انذر الله عليه الصلاه وهو احد العزم من الرسل لو كان حيا الى زمن رسول الله صلى الله لما كان منهم الا ان يقبل برسول الله ويكتب على جاء الله ويكتب على جاء الله ويكتب على جاء الله لأنه سعى نسوحا وهذا الكثير مما يقرأ في أيامنا هذا ومما في أيامنا هذه ومما تقلبه للمطابع إلى هو من هذه القمية القرية ومما لا تجوز افتراعته إلا ومعرفة عوارك لما لا يجوز أن نحدث الناس بالحديث الموضوعي إلا مقروناً جديان أنه متجوب ومفتلق ومضوع على رسول الله وإلا كيامة التاريخ الحديث الذي نقول فيه صلى الله عليه وسلم المنوي لله اللي في الدين لحظة وإشارة ومغزن عميقاً يبرك بهذه الثقافة الإسلامية وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال وإنما أنا قاسم فالوهدة الأولى قد يقول القائم ما علاقة من يجدده من خالي مكتور الدين وبين هذه جلة الحديث وإنما أنا قاسم والله مرضي لكن معاني النظر نجد أن الأمر يتعلق بهذه المسألة إيش من الفقه في هذا الدين ومن التفقه في هذا الدين الذي يكون أهله اخيارا أبراراً سيدة انكرامك من هذا في الدين أن يسعى جاهلين لإقامة الدولة الإسلامية التي يرأسها قاسم الله ذات الذي يقسم بالسوية ويا ادي لو خير قضيه اخشى ما لن يكون هذا القاسم هذا القيده الذي يجمع الناس في شرط القلب وغرضه كتاب الله وسنه رسوله الله هذا الذي يحكم بينهم بالعدل هذا الذي تؤرقه هموم المسلمين هذا الذي يخشى عقاب الله يرحمها ما لي ان يكون الامر هكذا فان لي مسلمين يكونوا شتمه الارض بل تكونوا دعوه العزه ان الله ذكر واصلم المؤمنين ان في ثقلوره غرائب الى بهم ان هذا الخليقه وهذا القاسم هذا الحديث ان يكوننا أمة مع الشحن أنا يكونون أمة من جناس كما قال صلى الله عليه وسلم في الوثيقة التي كتبها صلى الله عليه بعد إذنك التي مصنفها الشروط والأحكام الشرعية بين المؤمنين وبين العلمين قالت لها أي المؤمنون من يتيب كما لاحقا لنقطه قال شناسي امه من بني الناس امه من بني الناس يحاول ان الامميون بحريا ان يجعل المسلمين امه من الناس ولا الناس وان يشقوهم الى الشد سو قل وان يثبتوا جامعاتهم وينورهم ضمن ترهيم الكفرية التي مع المرور الزمان ومع فتح الناشئة على هذا يحول إليهم بأنهم الناس وعليهم أن يخضعوا لما يخضع الناس له وأقصد من الناس الأخرين الآن اليهود والنصرى والمشيكين جميعا وأصبح فتيل من هؤلاء المشهدين دون هذه الديمقراطيه و حقوق الانسان وما اكثر ما نسمع دون ان يذكر لنا ما هي تعليقه بالنسبه ما هو مصدر هذه الحقوق؟ مؤسس رب الارض السماء؟ كان هو الغرب وهذا ندعو الى مثل هذه الدعوه للنهار وان هم انما ان يتحدثون بلغههم ووضعاتهم على انهم يهنم نتجاوب اليها قالوا وفيها كما ورد في الكتاب من الناس شكل هذه الدين ونحكم امر الله ماذا يقول الناس ان امر المسلمين في اكتاب الله و رسوله ليس له من الان بشيء الحق ما جاء من الله فما امر رسول الله والضادر منه عن الله و رسوله حققته وانت ايها المسلم لك حق وعلك واجبك لكل شخص الحق في ان يقول ما شاء وتفعل ما شاء وتعتقد ما شاء وتفكر كما تشاء وتتصرف كما تشاء لا بل في اين هذا الذي بما الحديث هذا العلم الذي لا يساومن ولا يكون حتى وهو علم الاسلام الصحيح لا يساوم شريك ابدا اذا لم يقرا في قضيه اخرى فهي لحن فتقرؤون جميعا ان الذين اغنموا وهم ولا تجد هذه مفصوله عن التائله وان كثرت رضي الله عنه في قوله تعالى ان وهول لد علم علمناه قال وانه ل عامل علمناه يقول لا من لا يعمل ومن لا يعمل لا يكون علما فهذا ديمان المالك أضيناه عنه يقول العلم الحكمة ونور يهدي به له من يساء وليس بكترة المسائل حتى وهذه المسائل من صدق الإسلام والشريع الإسلامية لا تكون علماً ما لم يكن هناك من تكن هناك حكمة ونور ما لم يكن مفضيا إلى الخشية من الجديد والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيد لا يكن علما ما لم يقلد بين القدور على طاعة الله ما يكن صاحبه من العاملين ترى أرجو الله ان يريد الله ان يجعله يشرح صدره للاسلام فمن يريد ان يريد ان صدره ذلك الدين انه علم وصف بنا إلى, الى الله سبحانه وتعالى اذا تشاء الله ظهر عنه من الله تنجيل او من رسوله الكريم وعلينا الله انزل هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكتاب وانا نشكر في ذلك تبركه من الله جل وعلا في ذلك الثواب الباقي لنا ان نسلمه ونقر ونصينه حسنا حقا هناك قريتان الجيم والاخرى التجي أما الدين فمحفوظ إلى يوم قيامة أما الدين فكامل غير من قبص فاليوم أكملت لحمدينكم وأكملت عليكم نعمة إن الله أكمله وأكمل نعمة به علينا يبقى التدين به هذا الأمر الذي أخاطب به وتخاطب به إذها المسلم قد يقرب هذا التدين من الكمال قد يكون صاحبه والذي المسيح من التربة رأينا أوقات العبد الثماقيل أربع أوقات العبد الثماقيل أربع طاعة ومعصير طاعة ومعصير لا يمكن أن تجد في وقتك إلا قضية من هذه القضايا قربة قضية أثنتين ففي الطاعة أفرح لي حمد الله وكل من ولرحمته لكل ذلك تريد أفرح جانب نعمة كل من الشكلين ربكم أشكرونه وأما في البالية فكل من الصابرين نعيدون لكم الشريء من الخوف والجوع ونقص من الوالي ونفسي والتمران بشرين الصابرين أما في المعصية فقضية معروفة شريعة فمن تابن بعض الوطنية وصحابين وإخبارين ففي من التابعين وفي الطاعة كل من الفالحين المستفشرين واطم من الله أن نوفق تعالى عن تبعونا وفي اليحلة كل من الشافئين وفي الدارية المستفرين هي القضايا الاسلاميه المحطه الا ولعين انسان لهذا خطبنا وعليه سوف نحاسبه امام الديانه انا من لا تقتعد على مفاتيح وان كان الناس في هذه المفاهيم المنحرفه قد كثيرا عن المسؤوليه والمسؤوليه ذات مسؤول وذات مسؤول وهذا ذات آخرية تسمعونها هذه الفنة فنقدم مسؤول وشيخ مسؤول والمعامل مسؤول والملك مسؤول والوزر مسؤول فما هكذا يسألونها ونقول نحن المسؤولين إن المسؤولية لا يعرفها حق المعرفة ولا يوليها أهمية ولا يشمر عن ساعي زد للقيام بها إلا المسلمات والمسلم وحده لأنه يؤمن لأنه مسؤول كمام رب العالمين فابتداء من ورعه بالقابرة يحكي الملكائه وقيدانك أولا ومن لما تعلمه وما أدعا أن الحديث قال يثبت الله جدينا أمن الذي رذي وذائف الذي ثبت الله عندكم وقال يبدأت وعذب الله بالنسبة هذه مسؤولية فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِنَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ أقول ماذا أجدتم المرسلين؟ إنك وأنت تعرف هذه المسؤولية فسوف تكون كما قال رسول الله كلكم مسؤول وكلكم سواعي <تصفيق> <صراحة> المسؤول بدأ أن نأتينا وتعادل قاعدة إما المسؤول وهو مسؤول معرأة وهكذا إلى المرأة والخارج المهتف. هذا المسؤول الذي علم أنه مسؤولاً أمام رب العالمين هذا الذي يخشى عقاب الله ويطمع في رحمته هو الذي سوف يستقيمه إن كان قاضياً أو كان إماماً أو كان جندياً أو كان إلى أخر لأنه يعلم أنه لو خفي أمره على من فوقه فإن الأمر لن يخفى على رب العرض يسمى هو مسؤول حقاً ودون هذا كلمة كل ما عملها قال ليه مسؤول الذي يرشيه في ربيل الثلاثة نسؤول أمام, الذي, أمام الذي قد لا يسل الخبر منه نسؤول يا نسؤول يا فعلان نحن نسؤولون انتباءا من القضاء الحاجة والمرور يتهمهم سياسة الحكم والمال وما بين ذلك من هذه الأمور إنه مسؤول فلا تقدم على أمر حتى تألم حكم الله ويجب أن توقن بأن هذا الأمر الذي ستقدم عليه أي أمر الحياة في الدنيا كل أمر شغير وفريقيا محكم بشرع لها فليس هناك فراغ أبدا وحين تعلم هذا يجب أن تقرن هذا العلم بالأمل ويومئذ نقع المؤمنين وعلى الله فسبحانه وجه الله الذي سبح هل لي خطر تذكر ان سبحانه وتعالى من فعل ما ويعلمنا ما ينفعنا ينزلنا صراط السديد ان سبحانه وتعالى من جعل لي يوم الخزع الاكبر من يومي ويوم الارض عليه من المجين يوم اذكر من الفائزين فيوم تنشرح فيه نرفل من قبره سر سبحانه وتعالى ان يغفر لها يوم نسكم اهل القبور فيغفر لها الله يوم انتقال الصور فيغفر لها يوم بعثهم من الصور فيغفر لها ما اذا اللهم اني نسقطت من قام وانا عازمه على طشت نسقطت من واسمع اليادتك نسألك من خلينا تعالى ونأول بك من شعرين وتعالى نستطولك من خلينا تعالى إنك من اللهم آت نفوسنا تقوها وزكيها أنت خل من زكها انت وزيوها ملا اللهم اجمع شد المسلمين على الحق والدين وألي بنا قروبهم ونصلح لاتجنهم والدين سواء السليم اللهم ارتع مقفة Fyra thianne une f morally subsa jaelimu. orのは glatt اللهم varna fa chamado Jes Figna Aliyes. gramagno vira普era h littlefilles ateu. Alla hunneмо vierge sgjegn oss. Hell�ra genom fiv og fiv som helgher manЫ. Har plik til셔서 graveitet hliet فانجي عليهم ما انزله على عاد تمام لا احفظ دموع عيني وافقد دعانا ان لله وانه اليه الشيخ الشيخ الحضري على هذه الكلمه واعطي الكلمه الان للطالب ابو سلمان توفيق ليسمع الاسماع الحاضره بقصيده ل شاعر الدعوه وحسان السحوة الدكتور العشماوي اللي تفضل والحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد وهذه قصيدة بعنورا حسالة للهنمان أحمد لشاعرنا القاضل عبد الرحمن العشنام أحبت أن أبقيها على, أبقى على المشاهدين الكرام والفضل والجليل الكريم ونطلب منكم أن تتجاوزوا عني من أساس القراءة وكما قال الشاعر يعني أنا سأحاول وكما طيش عارض أنا لن يريد صعوبة الجبل يعيش أجد الدار بينها يقول من قولي أيها البطل وأنت أبعد مما تطلب الزمن كل القواف التي استنفرتها وقفت مبهورة وبدى في وجهها الوجل ماذا تقول؟ وصرح العلم صامقة أركانه وبناء المجد مختمل ماذا تقول قوات الشعر عن رجل كل يقول له هذا هو الرجل عهدي بشعري خفيفا روح منطلقا واليوم يمشي وفي أهذابه خجل ماذا أصابك يا شعري عهدتك في كل المواقف في الإحساس أنت القوي أنت القوي بمبناك الأصيل فلا تقف فمثلك لا يزري به الكتل أنت الجذير بتصوير البطولة في حياة شهم به الأمجاد تحتفل شهم نعم أيها الشعر الأصيل وفي عينيه عزم به الأوصاف تتمن إذا رمى بطرا في المجلس هدأت ضوضاؤه واستقر الناس واعتدلوا يسير في هيبة الإيمان تحرسه رعاية الله لا جند ولا قول ما كان يأكل إلا الخبز مؤتدما بالقل وهو بجلد الضاني ينتعل وليس في كفه صيف يذل به من لا يطيع ولا في بلل لكنها طاعة الرحمن عز بها عزا له في حياة المصطفى مثل كأنما هو والهامات خادعة شدى إليه جبال التهم ترتحل ماذا أصابك يا شعري أراك على كرس صمتك بالأحلام تنشغل انظر بقلبك ضوء الفجر منبطق والأفق من دنس الظلماء يغتسل هذا ابن حنبل هذا ابن حنبل نبس المجد راضية به وقصاده من علمه نهل ناديته ورمال الدهر واقفة من تحتها جفة الأيام تنتشل يا قامع البدعك النقراء في زمن غدت به فرص التبذير تهتدل يا زاهدا وعيون الناد ترصده وعيون الناد ترصده شوقا إليه فما تدن ولا تصل يا شامخا يا شامخا ورؤوس القوم تخفضها أقماعها وأجباع الغي والزلل باثوا باتوا وألسنة الرقبان تلعنهم وبت تدعو لك السادات والهمل إني أراك ووجه الظلم منفقع أمام عزلك والغاوون قد فشلوا أراك تهفو إلى عزل يصان به حق وتسعى إلى تطبيقه الدول من أين تطلب عزلا في, في مخاصمة ومن يحكم في دعواك معتزل ومن يحكم في دعواك معتزل ومن يحكم في دعواك مبتدع في دينه من دعاوى فكره خلل ومن يحكم في دعوات منهجه في الحكم متصف بالظلم مرتجل قوم تسيرهم احقادهم وبه وبهم, وبهم تشقى قلوب وتاتي منهم العلل لقد قرانا السجلات التي كتبوها فيما مضى لقد قرانا السجلات التي كتبوها فيما مضى والافاعيل التي